وَلومَحصَ اللهَّهُ الذيينَ آمنوا وَيَمحقَكافِرين أَمْ حَبَتُمُ أَن تَدَخُلُ الْ الجَّةَ وَلََّا يَعَلَمِ اللههُ الذيينَ جَهَد مِنْكُم وَيعلَمَ الصَّابِرين. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تُمَتِّمُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تُنْذَرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ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 وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَانَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا